كلا والله لا يهزيك الله أبدا الآن بدأت تذكر أمور الإيجابية الصورة المشرقة حتى أن علماء النفس والتربية أخذوا قاعدة يقول لو أحد أصيب بخوف أو هلع أو فزع ذكروا بأمور الإيجابية سبحان الله استفادوا من هذا الموقف صارت تذكر بعض أمور الإيجابية قالت ماذا؟ قالت إنك تصل الرحم. أنت طيب ما تقطع رحمك. أنت يا محمد تعين المعدوم الفقير ذو الحاجة تقف معه. أنت أنت يتقف مع الناس تعين المعدوم ووو الضيف رجل كريم. لست لست بخيلا. انظر كيف وقفت معه. يعني إذا أول صفة للمرأة. حتى تكون مغناطسية لابد أن تكون امرأة إيجابية لا تكون سلبية مع زوجها نعم يا أختي قد زوجك يصمت قد زوجك يسكت قد زوجك يعبس قد زوجك يأتي انت ما تعلمين ماذا عليه دين عنده مشكلة في العمل يأتي جائع يأتي متعب لابد بعض بناتنا أو بعض نسائنا أخي الكريم قد تكون تنام إلى الظهر صح والزوج يأتي منهك وقامت والشغالة موجودة ونحو ذلك فتتفاجأ أنها تريد كلام وتريد أمور أنا والله يا نساء يا بناتي يا أخواتي الكلمات أنا لا أريد أن أقص عليكم لا تظنوني أن أقسو أو ضدكم لا أنا أريد أن أكون واقعيا أكثر لا أريد أن أدعي الكمال نأخذ نموذج آخر لخديجة لما خديجة رضي الله تعالى عنها قال الجهر الرسول جبريل يبلغك السلام جبريل يبلغك السلام من الله طيب لماذا قال وبشرها اي نعم يبشرك في بيت الجنة من قصب لا سخف فيه ولا نصب طيب لماذا قصب لماذا ما فيه لأن خديجة لم تكن متعبة للنبي لم تكن مزعجة للنبي فأبدالها الله تعويض لذلك راح نأخذ بعد ذلك من خلال مواقف خديجة صفات الزوجة المغناطيسية لكن أنا مضطر أني أخذ اتصال من الجزائر ما شاء الله ما ودنا يعني نتأخر سعيد من الجزائر تفضل بارك الله فيك السلام عليكم وعليك السلام أهلا بأخي سعيد أم مبارك وعيد مبارك وكل أنت بخير وأنت بخير يا أخي سعيد. والله أنا اتصلت بيني بقول لكم يا أهلا السعودية وحبكم كثير كثير كثير كثير ونحن نحبكم يا أهلا الجزائر كثير كثير كثير والله والله أنا تشوف شعبنا بشراعيتكم على الشاشة والله ما تسوى فرحة يا أخي يا شيخي الله يعافيك ما هو السؤالك أو اقتراحك أو ماذا ما عندي سؤال فرح عائلة ما عندي ما شفت التلفزيون هذا ما الذي يعطل شكرا شكرا أنت على راسي أنا أبادلك هذا شكرا يا أخي سعيد شكرا نا يعني لما نأخذ نموذج آخر يعني سبحان الله أيضا عائشة أم المؤمنين تخيل يا أخي فيصل وهذا يحدث الرسول كان عائد من غزوه مرات يأخذ إما زوجة أو زوجتين خذ ذات مرة صفية وعائشة اعتلب عير صفية لما اعتل بعير صفية صار رسول يسترضي صفية صارت تبكي وحاول معها اضطر انه يوقف الجيش من اجلها فنصب خيمته وغضب عليها وذهب في خيمته جاءت صفية قالت يا عائشة يا عائشة انا مستعدة ان اهب لك ليلتي لكن ابغاك ترضيني الرسول المرأة الذكية وعائشة ما شاء الله مغناطيسية قالت كيف اكسب الرسول كيف تدري ماذا فعلت لبست تزينت تدهنت غسلت جاءت الى الرسول الى خيمته فلما سلمت عليه ورد عليه السلام قال يا عيش لكن ليست هذه ليلتك قد ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم متجددة المرة المغناطيسة متجددة ليس فقط بالألوان والمكياج لا قد تكون جادة قد تكون مريحة، قد يعني أشياء كثيرة. نأخذ مثال آخر. لما حدث ما حدث، تعرف الرسول يحب خديجة، ويحب عائشة، ويحب نساءه، وكان عادل معهن حتى في صحيح البخاري يقول أين أنا غدا هذا الدليل على أنه هو في المرض موتة حرص على العدل. تخيل لما كان يتحدث مع مع مع يعني عائشة تغار منها لما كانت تقول والله ما غرت على مرأة كغيرتي على خديجة وأنا لم أرها. لم أرها فصارت تتكلم على ماذا تريد بامرأة قد هلكت من نساء قريش حمراء الشدقين ماذا قال الرسول ماذا رد انظر ماذا قال قال يا, يا عائشة هذه انظر يبدأ يذكر سفاته ما الرجل الوفي الرجل الكريم يا ايته المغناطيسي ترى ما ينسى قال هذه التي آمنت بي يوم كفر بي الناس هذه يا عائشة هي التي صدقتني يوم كذبني الناس ترى هذه واستني بمالها هذه يا عائشة هي أولا أم أولادي من صفات الزوجة المغناطيسية إذن لما نريد أننا أن نخرج انظر الآن أنا من خلال هذا الحديث أولا أنها لا تصرخ على الأولاد قال هي أم أولادي بعض النساء حتى تكون المغناطيسية انتبهي يا أختي أنك تصرخ على الأولاد أو أنت قصدك تربيهم أمام الأب أمام الزوج أمام كذا انتبهي حتى تكونين مغناطيسية قومي بمسؤوليتك ولا تتعدي على مسؤولية الرجل أنت امرأة وهذا رجل فكوني أنثة حقيقية حتى تكونين يعني مغناطيسية كوني متجددة ونقصد بالتجدد مثل إيش يعني أنت آه. اشتفى منها أنا ل... ل... ل... شوفوا دكتور غازي بحديثي مع الشباب قبل هذه الحلقة كنا نجلس ونستفسر عن أهم صفة في الزوجة فطبعاً كلهم وهذا يعني يدل على أن الشباب فيهم خير كلهم قالوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لحسبها ونسبها وجمالها ودينها فبذات الدين تريبت يداك. فأول صفة ألاحظها في الشباب اللي يعني يذكرونها اللي هي خلق الحياة والأخلاق الطيبة مع الزوج فهذه يذكرونها دائم كثير طبعا أنا أشكر حتى الآن في الفيسبوك يا لخ عبد الرحمن السراج القرشي يقول كيف الزوجة تتعامل مع الزوج المغناطيسي زال الله خير أنا أعطيك بعد ذلك ذلك. سأجيبك على هذا السؤال المهم وأنا وضعت لنقطة لأنني توقعت أن الناس سيسألون عن ذلك أيضا حتى المرأة تكون مغناطيسية ترى الرجل يحب أن المرأة تطلبه ولا تستغني عنه وشهامة الرجل تلبي ذلك لكن هنا السؤال متى تطلبين الزوج هل في شروط للطلب انا ابغى زوجي يلبي طلبي انا ابغى زوجي يستجيب لي انا ابغى زوجي يكون ايضا مغناطيسي لي معي عبد الرحمن انا اشكرك على سؤالك في الفيسبوك وانا اشكرك هشام الشريف على سؤالك في الفيسبوك أو شكرك اولا اختاري الوقت المناسب الوقت يعني الآن أخوي فيصل لما أرادت تلك المرأة أن تزف ابنتها إلى بيت الزوجية تدري ماذا قالت؟ قالت أنا أصيك بعشر سيكون زوجك شيك خاتم في تدري ماذا قالت؟ من ضمن قالت تعاهدي أنفه وعينه فلا يقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك ألا أطيب الريح ها حافظي على بطنه ونومه فإن شدة النوم ملهبة ونقص الجوع مغضبة وحافظ على ماله وعياله فإن ذاك من تمام الأمان وإياك أن تفشين له سرا أو تعصين له أمر فإن أفشيت سره لم تأمني غدره وإن عصيت أمره أو غرت صدره لا تفرح إذا كان حزينا أو تحزني إذا كان فريحا انظر اختيار الوقت طيب أنا أتي من الدوام تعبان أنا عند ظروف هل من المناسب أن المرة تستقبلني بوابل الطلبات إذا نختار الوقت هذا نقطة مهمة الأمر الثاني أطلب بذوق شو معنى أطلبي بذوق أنا أسمع منك يا فيصل شو معنى أطلبي بذوق يعني مثلاً أقول لك إذا تبي مثلاً مقاضي البيت ممكن تأتي بطريقة مريحة أحسنت مريحة يعني مو رسالة جوال مثلاً أو كذا ممكن ترسله بأي اسلوب جديد يعني حدث أيضا أحسنت يعني أعجبتني بهذا بطريقة مريحة أيضا لو سمحت أبو فلان يعني في مفاتيح ما نبغى لغة الأوامر والنواهي <تصفيق> مثل مرة أمس أخت تصل تقول يا شيخ أنا ملكت على زوج لكن إلى الآن ما أشعر إني أحب كثير ما هي الطرق أنا قلت لها إجابة واحدة يا أختي الحب لا يأتي بالأوامر ولا بالنواهي وإنما أسرع طريق للوصول إلى قلب البحبوب أنك تفعل ما يحب وتتجنب ما يكره ها؟ لأن الحب بين الأزواج ليس حبا فطريا مثل ما يحب الولد والده أو الأخ أخته وإنما حب الأزواج يأتي بعد, يعني بعد مدة بمواقف, بمواقف إذن الحب بالمواقف أيضا كوني واضحة في الطلب ما نبوه فلسفة زيادة حتى تكون مغناطيسية ها؟ واضح في الطلب لا تلفين وتدورين ايضا انا عندي مسألة يقول استخدام اسلوب الطلب للمطالبة تدرش معنا معنى الفرق بينهم استخدام اسلوب الطلب للمطالبة الطلب واضح لكن المطالبة التكرار, التكرار. هذا المطالبة يعني هذا حتى يكون الزوج مغناطيسي يعطيك ما تريدني يا اختي استخدم اسلوب الطلب للمطالبة ايضا كوني مختصرة ما أجمل أن المرأة أيضا لما تطلب يعني تعطي كلمات جميلة أيضا أنا أبغى المرأة حتى تكون ناجحة في حياتها ومع زوجها أنا عندي ثلاثة شروط مهمة تدري ما هي أولا يا أختي الكريمة وحتى الرجل الكريم لابد أن تكون عندك ثقة بنفسك الثقة مطلوبة الذي لا يوجد عنده ثقة بنفسه لن يكون عنده ثقة بالغير ومن أعظم نجاح الناجحين أن تكون عندك ثقة أيضا تكون عندك ثقة يا أختي أنك سوف تؤثرين عليه أنك سوف تكون مغناطسية لكن هذا يعتمد على ماذا؟ على العنصر الثاني هو مسألة الصبر ثم الصبر ثم الصبر لماذا؟ لأن بعض الناس يظنون يا أخي فاصلا عندنا عصاموسا وهذا أكبر خطأ نحن ما نملك عصاموسا والامور يحتاج لها إلى إلى مدة يعني مثلا الزوج عنده إذا عشرين سنة هو بخيل عشر سنوات والعياذ بالله يخون خمستاعشر سنة هو يدخن عنده سلوكيات خاطئة هل تتوقع إن يا أختي أنه بين عشية وضحاية سيتغير فمسألة الصبر مهمة جدا في هذا الأمر عندنا الثقة ثم الصبر ثم الأمر الثالث لابد أنكم تودعون الفشل ودائما في كلمة جميلة يقولون حتى الملك عبد الله يحفظه قالها الذي يعمل يخطأ صح ولا لا ممكن تفشلين يا أختي ممكن تفشل يا أخي لا وممكن تسقط لكن سقوطك ليس فشلا إنما الفشل الحقيقي أنك تبقى في مكان سقوطك لا تحاول أنك تتحرك خطوة إلى الأمام وهذا أكبر خطأ ومن يتهيأ بصعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر لذلك نجد بعض الشباب أو بعض الشابات هو هو ما يحاول أنه يتقدم خطوة إلى الأمام حتى يتغير الزوج يا أختي الكريمة بعد ما قلنا الثقة والصبر أيضا استخدام سلوب المشاعر وهذه مهمة جدا. طبعا ما شاء الله نذكر ابو جواد الحارثي. الآن شاركنا على الفيسبوك ومعنا الآن اتصال اختنا أم رغد تفضلني. أم رغد راحت جميل. عبد الله من حائل تفضل أخوي عبد الله. عبد الله من السعودية تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك يا شهابي. الله يعافيك يا حبيبي. يا شيخ غازي عندي صديق على كامك نقول له شوية تقول المرة تطلع للسوق وتلبس عباة ومخصرة وتبقى يعني هذا اول شيء يعني انا شعب سعودي. عندنا قبل كل شيء هي عادات وتقاليد اه اه تقاليد كلنا مجمع قبائل ولا لا. الحمد